بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد استفادت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل ذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا لا تتخذوا المساجد إني أنهاكم عن ذلك فقالت عيشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خبيصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها ويقول لعنى الله لأهدى النصارى اتخذوا قبورا بإيه مسرد يحذر من ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسردا يقول ونهى عن اتخاذ قبره عيدا في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا أي يعتاد عنده عمل معين أو في زمن معين يقول وذلك لأن أول ما حدث, من حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وقد قال الله تعالى عن قومه أنهم قالوا ولا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثيرا قال غير واحد من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا قال فلما طال عليهم الأمد عبدوهم وقد ذكر البخاري في صحيح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر أن هذه الالهه صارت الى العرب وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الاصنات ثبوت نهي على اتخاذ القبول مسالد الحديث بذلك مستفيدة في الصحيحين وعيدهما من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ايضا بالضافة لما ذكرنا انها عن ام حبيبة حديث ام حبيبة انها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة فأتها بارض الحبشة ورأت وذكرت ما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسردا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله قال ابن تيمير رحمه الله هؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التمافيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا تتخذ القبور مسارد إني أنهاكم عن ذلك قال القرطبي في تفسيره أي لا تتخذوها قبله فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام والغرض من بيان هذا الكلام إن العلة في النهي عن اتخاذ القبور مسارد أنه دريع للشرك وليس لأجل نجاسة صديد الموت أو نحو ذلك حتى يقال هل العبرة بأن هذا ظاهر أو غير ظاهر العبرة بأن هذا يخشى منه أن يؤدي إلى الشرك قال أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر فلأجل هذه المفسدة يعني لقوع في الشرك الأكبر والأصغر حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته اذا هو قصد البقعة وبركة البقعة في المقبرة ليكون يكون هذا أشد غلوا لكن حسم النبي صلى الله عليه وسلم المدى مطلقا بالنهي عن الصلاة في المقابر في المقبرة مطلقا لا تتخذ القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك يقول وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها, وغروبها لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس فنهى امته عن الصلاة حتى وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون سدا للذريعة وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها فهذا عين المحاده لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها المسلمين في أزمنة متقدمة علم علموا هذا بالضرورة أما في زماننا فمن ينسبون إلى العلم والفتوى فضلا عن عوام الناس ولهالهم يقولون بأن الصلاة مستحبة في المساجد التي بها قبور ويستحب اتخاذ القبور مساجد ونعوذ بالله من الضلال ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام صراحتاً، ولعنة من فعله يقول عنه مستحب. هذا أشد، ولكن المقبرة مطلقاً أيما كانت. فإذا اتخذوا قبله كان أشد، وليس ولا ولكن إذا وجد بناء. عند قبر سواء كان القبر في القبلة او في المؤخرة فان هذا قد بني عند القبر وقد اتخذ القبر مسردا فهذا منهي عنه واشد ذلك اذا كان في القبلة سنة بس هل تعرف انا جعب الاسرس وانه من اتخذها مساد يقول أن معلوم دين بالضرورة على ما علم المسلمون على علمهم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مسادد وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وقد صارت عليه, طوا... عليه... آ... الطوائف صرحت وقد صرحت عامة... عامة الطوائف وقد صرحت عامة الطوائف بالنهي عن بناء المسادد عليها وصرح أصحاب أحمد وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهه والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهه التحريم إحسانا للظن بالعلماء إحسان بالظن العلماء أنه لا يمكن أن يقول بكراهة التنزيه في أمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فإن اللعن يدل على أن ذا الفعل من الكبائر وليس أنه يكره تنزيها قال الشافعي رحمه الله اكره ان يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا اخاف الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء على القبور مطلقا تحريم البناء على القبور اذا هذا يشمل وجود الاضرحة ويشمل وجود المسارد ويشمل ما ضمه المسجد بأي وجه كان في القبلة أو غيرها يعني لو كان بنا على القبر وجعله في المؤخرة فقد بنا عليه لأنه يشتمل على ذلك ولا يتصور بناء كنيسة كبيرة فيها صور على قبر رجل صالح يعني على كما يقولون أنه على قدر القبر هو ده المنهي عنه بس إنه ييجي عند إيه عند ثلاثة أذرع في ذراع ويروح جاي هو ده يبقى الكنيسة اللي بعتها أم حبيبة رضي الله عنها في ارض الحبشة كانت عمل ايه بقى دي على قدر الذراء والرسول يقول بنا وعلى قبر اذا مات فيه رجل صالح بنوا على قبره مزدهوا وصوروا فيه تلك الصوره تتوقع الكنيسه هتبنى على متر ونص ويصوروا فيه تلك الصور وتقول هو ده المنهي عنه من ابطل الباطل كلام في منتهى الوضوح والصراحه ان الكنيسة على حالها ما ما بلغت ما مساحتها طالما بجوار القبر عند القبر سمت شمال القبر فهي ايه فقد بنيت مسردا على ذلك القبر تخذوا بنوا على قبره مسردا يعني مكان للعبادة فهذا دليل على بطلان من يزعم أن النهي إنما هو على الصلاة على القبر فقط على موضع الثلاثة أذرع أو من يقول بأنه إذا كان في القبلة فقط الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منهما أين كان القبر لكن كما ذكرنا أنه إذا كان في القبلة فقد جمع بالإضافة إلى ذلك أنه صلى إلى القبر. باتخذ القبر مسجد وبأشد أنواع الغلو وهو أن يجعله في القبلة. يقول أيضا نقول وكذا صرح ابن قدم في المغني فقال ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا الله هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم يتعين إزالتها. بهدم أو غير وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين كما ذكرنا من قبل أن الذي يزال منهما هو اللاحق فإذا كان القبر أولا فلا يدوز بناء المسجد عليه ومن بنى عليه مسجد وجب أن يزال وأما إذا كان المسجد أولا فلا يدوز أن يدفن الميت في المسجد فأجب أن ينبش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كل موضع قصد للصلاة فيه يسمى مسجدا وده اللي هو الموقوف الذي له أحكام المساجد يبقى إذا أطلقت كلمة مسجد هو المكان المقصود للصلاة المخصص للصلاة وأعم منه كل موضع صلي فيه حتى ولو لم يتخذ بناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولكن هذا والله أعلم وأعلم آآ إنما آآ يكون بمعنى جواز الصلاة فيه وليس أنه يأخذ أحكام المساجد قال ابن القيم رحمه الله ولا تصح الصلاة في هذا المسجد يعني إذا بني على قبر لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنة من اتخذ القبر مسردة هذه مسألة في مسألة بطلان الصلاة وعدم صحتها في المسائل التي بنيتها القبور فيها قولان منهم من يقول بالتحريم كما ذكرنا اللي يحمل عليه الكراهه التي ذكرت في قول بعضهم وما صحة الصلاة ومنهم من يقول ببطلان الصلاة كما سمتهم كلام من القيم والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال الذي يظهر لي أن من قصد القبر لأجل التبرك بالصلاة عنده فهذا عين المحادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أجله عن اتخاذ القرن فهنا تبدو الصلاة وأما من صلى اتفاقا دون أن يقصد هذا المسجد بعينه فقد فعل محرما لأنه عمر هذا المكان الذي يعني بني من أجل أن يقصد للصلاة عند القبر ولكن صلاته صحيحة ومن لم يعلم فلا إثم عليه من لم يعلم بوجود القبر كما كإنسان دخل المسرد وصلى فيه ثم بعد ذلك التفت ووجد ضريحا فصلاته صحيحة لا إثم عليه لأنه لم يكن يعلم لا ما هو خلاص بقى إذا علم بعد ذلك صح الصلاة لا يعيد الصلاة ولا يصلي في هذا المكان ثانية علم أثناء الصلاة يكمل الصلاة أنه انعقدت صحيحة لو استطاع أن يجعل القبر في غير قبلته وجب عليه أن يفعل لأن أنا صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته التي كان يصليها إلى قبر لا يراه لأن عمر قال له القبر القبر فظن أنس أنه يقول القمر فرفع رأسه كسوف أو فقال له عمر القبر القبر فتجاوز أنس حتى جعل القبر خلفه وصله لأجل ذلك قلنا أنه إذا لم يبنى مسرد فالذي ينهى عنه أن يجعل القبر في القبلة وينهى عن أن يقصد بالصلاة التبرك بالقبر بالصلاة عنده فأما إذا لم يقصد وجد قبر في الطريق مثلا فيجعله بعيدا عن قبلته ويصلي حديث أنس الذي ذكرناه بعد الأذان وقبل الشروع في الصلاة عليه أن ينصرف من هذا المكان لأنه منهي عن الصلاة فيه قلنا قبل الصلاة ينصرف من المسجد أما شبهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شبهة أن المسجد مبني منه على قبر فنقول أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار كأنه في المسجد بعد تساء المسجد وضع خاص استثنائي في عدم جواز نقل المسجد لأن هذه البقعة هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد إليها الرحال، وعدم جواز نقل القبر والحقيقة أن المسجد مبني قبل القبر قطعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد ولم يزد المسجد فضيلة بالتوسعة التي أدخلت القبر فيه حتى صار القبر كأنه داخل المسجد والحقيقة أن القبر حتى بعد هذه التوسعة لا يستطيع أحد أن يتخذه مسجدا إلا بأن يدخل إلى داخل الحجرة فيصلي بداخلها وهذا بحمد الله تبارك وتعالى لا يقع استجابة من الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد وهذا حديث صحيح وهذا ليس في أي مسجد آخر لانه يمكن نقل المسجد او يمكن نقل القبر قبر النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن نقله ولا يمكن نقله مسجدي وإن كان الأفضل سدا لذريعة لذريعة اتخاذ المسجد عند الجهال أن لو أخرج القبر من المسجد كما قد يعني أراده بعض التابعين رحمهم الله تعالى وأشر به البعض لأن يوجع للقبر خارج خصوصا أن التوسعة خارجه ليست بالتوسعة الكبيرة جدا ولكن على أي حال فالمسجد على حاله الآن لا ضرر في الصلاة يعني لا يعد قد اتخذ مسجده خصوصا إذا علمنا أن هناك عدة من الجدران قد بنيت بالإضافة إلى جدار الحجرة هناك الجدار الخماسي الذي بني في عصر عمر بن بن عزيز عندما كان أميرا على المدينة الجدار الخماسي هذا الذي جعلوا المثلث الجزء اللي هو الخطين اللي يلتقيان منحرفان إلى جهة إلى عكس جهة القبلة حتى لا يستقبل المصلي القف جدار كده عبارة عن ثلاث جدران كده ومثلث بينهما المثلث ده رأسه عكس القبلة عشان ما فيش واحد يقصد القبر بالايه في الصلاة حرفوا جانبين عملوا ثلاث جدران وعشان تلتقي بدا ما يعملوا جدار رابع بينهم يبقى مستطيل جعلوه شبه منحرف جعلو الشكل بتاع الجدار ده بعمل جدارين مائلين يلتقيان بحيث يكون رأس مسلس في قبلة المصلي انه معكس القبلة ثم بني جدار اخر بعد ذلك ضم جزءا من المسجد مبني في بعض العهود في القرن الخامس او السادس تقريبا ضم جزء من المسجد القديم ولذلك النظر الان يجد ان هناك استوانة على المقصورة المقصورة دي مبنية خارج الجدار الخماسي الجدار الخماسي ده اللي هو ابناء قلنا في عهد ايه عمر من العديد وفي بعد كده الجدار اخذ جزء من المسجد الاصلي واصبحت المقصورة الحالية اللي هي مستطيلة وضم اليها بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الاخرى وبيت فاطمة رضي الله عنها وذلك المساحة الكبيرة جدا المقصورة كبيرة جدا دي تضم جملة من البيوت ولذلك صار هذا كأنه جزء منفصل خارج عن المسجد وإن كان المسجد يحيط به وهذا أمر يقع كثيرا في أشياء تجد مثلا بعض المساجد أنا أعرفها تجد إن سلم البيت اللي مبني فيه المسجد جوه محاط بالمسجد وهذا لا يحرم أن تمر فيه حائد ولا جنب من جوه السلم ده والمسجد هو عبارة عن الجزء اللي المحيط بهذا المكان؟ مش من المسجد مع انه من جواه لكن في جدران فاصلة في ذلك ثم نعمل كده في المساجد الثانية نعمل لها جدران فاصلة نقول هذا لا حاجة فيه في هذه المساجد لانه يمكن نقل لي القبر او نقل المسجد اما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن نقله ولا يمكن نقل لي القبر فلذلك احتاج الى مسألة بناء لي الجدران و ما يعني حاط الله به قبر النبي صلى الله عليه وسلم استدامة لدعوتي من ان لا يكون مثلا يعبد لا يوجد في غيره من المساجد اما قصة اتخاذ قبر ابي بصير مسجدا لبقى احتج بها بعض المعاصرين يقول على استحباب اتخاذ القبور مساجد باما ابا بصير قد اتخذ قبره مسجدا فقصة ضعيفة لا تترك من أجلها الأحاديث متفق على صحتها مرسلة هي طبعا مش سلسلة قصة ضعيفة مرسلة الحديث مرسل ولا يعرف صحته فهل تترك الحديث متفق على صحتها من أجل حديث مرسل ضعيف حتى لو صحت لم يكن فيها دلالة لمقصودهم من مشروعية اتخاذ القبور مسارد لأنه ليس فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واقراره بما بمن فعل من اتخذه مسجدا بأمر لم يقع لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصح الاستدلال إلا إذا وصل إذا استطاع أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على اتخاذ القبر قبر أبو وأقر على ذلك ف. أمر أبي بصير كان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم ولو صح أنه لو صحت القصة لما كان فيها دلال لما ذكرنا كيف وهي لم تصح من مرسيل الزهري وهي ضعيفة جدا والعبرة ولم بصحة القصة فإذا لم تثبت فلا حدة فيها ولو ثبتت إبعا لا فيها أيضا لماذا؟ لأنه لن فيها طلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال شيخ الإسلام أما بناء المسارد على القبور فقد صرح عامد طواب بالنهي عنه متبعة للأحاديث الصحيحة كما ذكرنا وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب الشامل والشامل بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المسارد المبنية على القبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين علماء مواضين قال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزي والظهير الترم... الشربيني مش الظهير دي وقت ليه تحديد فضيع هو الخطيب الشربيني وغيرهما قال القاضي ابن كج ولا يدوز أن تجسس القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة وقال أذرعي أما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه ده من المذاهب الأربعة من يقول بتحريم بناء القباب والمسادد على القبور وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجسس القبر أو أن يبنى عليه وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حدة عليه وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أهل الغناء أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه قال الزيلعي من الحنفية في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر وذكر قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجص والبناء فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهه التحريم وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز قال الشافعي رحمه الله سبق الكلام أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا ما خفز فتن عليه وعلم من بعده من المس كلام الشفعي يبين أن مراده بالكرهة كرهة التحريم لأنه يمكن أخاف الفتنة عليه أو مخافة الفتنة عليه من الناس يظهر منه أنه يسد ذريعة الشرك قال ابن قدامى ولا يدود اتخاذ المسادد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى هذا دليل على أنه لا يعتبر قبر ولا قبر ولا ثلاثة ان بعض الناس فهم من كلام الحنابلة المتأخرين أن النهي إذا كان في المقبرة ثلاثة قبور حتى يسمى مقبرة وهذا ليس بصحيح إذا كان هناك قبر واحد يعظم صاحبه فببناء المسجد عليه فهذا يحرم الصلاة في هذا المسجد يحرم الصلاة في هذا المسجد قال وقد روينا أن ارتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها هذا كلام من أقوى الكلام. صرح ابن هجر الهيثمي المكي في كتاب الكبائر أن بناء القباب على القبور من الكبائر المحرمة بالنص الصريح وأن الواجب على ملوك المسلمين وأمرائهم وأولاتهم أن يهدموا هذه القباب ويبدأوا بقبة الإمام الشافعي إن هو أصل ابن هجر الهيثمي شافعي فبيقول لهم أول حاجة تبدأها إيه قبة الإمام الشافعي المبنية على قبر الإمام الشفعي والشفعي ما أمر بذلك ولا رضي بذلك ولا وص بذلك ولا علماء المذهب يرضون بذلك بل يقولون بوجوب هدم هذه القبة التي على قبر الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمامهم يعني. قال الشافعي قال الشيخ الإسلام الثامية وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة انقلبت تربتها أولم تنقلب ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا لعموم الاسم، لعموم وعموم العلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تندس وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسرد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر او امامه بغير خلاف في المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مسارد الا فلا تتخذوا القبور مسارد فاني انهاكم عن ذلك وخص قبور الانبياء لان عكوف الناس على قبورهم اعظم واتخاذها مسارد اشد وكذلك إن لم يكن عليه بني مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة إذا صلى يعني ولم يبنى مسجد، فقد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسردا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين وقال بعض أصحابنا يعني الحنابلة لا يمنع الصلاة فيها إذا كان موضع قبر أو قبرين لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر وقد تقدم عن علي رجل الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر فعلى هذا ينبغي أن يكون الناهي متناولا تحريم القبر وفنائه يعني ما حوله ولا تجوز الصلاة في مسرد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحدزه بينه تحدز بينه بين القبور أو كان مكشوفا قال في رواة الأثرم قال أحمد يعني إذا كان المسرد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة وإن كان بينها وبين المسرد حادز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز والصير جواز الصلاة الجنائز حتى ولو كان حاجز أو بغير حاجز وذكر حديث أبي مرشد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور الله مسلم. قال ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق فتبين أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعب وقد حدث بعد الأئمة الذين مفدوا بقولهم أناس كثرة في أبواب العلم اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنة الإنقياد أضعفة الإنقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصده وأراده فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة ليستبيل العامه للمسلمين والنهي عن الصلاة فيها لتندسها بصديد الموت وهذا كله باطل من وجوه منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب ومنها أن قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغريض عليه وما المانع له أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله فلماذا يقول ثم الصين المسلم لا ينرس ويلزم ما قاله هؤلاء على ما لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لإلة إلا وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده وبعد القرون المفضلة والأئمة وهذا باطل قطعا وعقرا وشرعا لا يلزم يقول يلزم منه أن الرسول عادز عن البيان أو قصر في الإبلاغ وهذا من أبطال الباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد فإذا بطل اللازم بطل الملزوم يعني أن هذه العلل المستنبطة التي أتيت بها ليست علة حقيقية وإنما النهي عن اتخاذ قبور مسارد لأجل خوف التعظيم كما هو ظاهر الأدلة ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مسادد وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم وصالحيهم فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أدسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم فإذا كان النهي عن اتخاذ المسادد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص وعلم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله أقول قول هذا وأستاذ الله